قوا تو <تصفيق> الحمد لله رب العالمين اوا احنا Eu وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ, قلتم Well sing. Oh.